ونسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون انكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ من نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ من قَبْلِ أَنْ يتماسا ذلكم تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 ان الله بكل شيء عليم الم تر الى الذين نووا عن النجوا ثم يعودون لما عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول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 يا ايها الذين امنوا اذا تنازتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومحصله الرسول فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومحصله الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي الي تحشرون انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله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 ديارهم لاول الحص ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب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 وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَوُوا وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ المهاجرين الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ ورسوله أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ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 ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا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 لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولوا النا الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله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 Zalik biann hem kawmul la yakiboon Kemethel الذien min kablihim kareiba Zalquan wabal amreim الشيطان inni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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغدا واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق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 ومن يَفْعَلْهُ منكم فقد ضل سَوَاءَ السبيل ان يسقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم وَأَلْسِنَتَهُمْ بالسوء وَوَدُّوا لو تكفرون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 وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ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 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً للذين كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيهم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ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 يا en الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان en مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار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 Maak de Mu'minat juweig, nek, ala, Allah, niet schraken ولا Allah ولا en niet stelen, en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 وَإِذْ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إِنِّي رسول الله إِلَيْكُمْ مصدقا لما بين يدي من التَّوْرَاةِ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 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوم من فضل الله وبتغوم من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 إِذَا زَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ, يعلم إنك لرسوله والله يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ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 وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت, يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا لا أخرتني إلى أجر قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم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 والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم jauwmuttagogun, ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات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 Waarom zou ik zo mooi